أصهيل خيل ام زئير اسود ام غارة فتكت بجند يهود ام ريح صرصر هبوبها ام صعقة من قاتلات و stiffness أعم صهيل خيل ام زئير اسود ام غارة فتكت بجند يهود ام ريح صرصر هبوبها امصعقه من قاتلات ذمذمور الخيل امسئ رؤسود امغاره فتكت بجند يهود امر حصرصر في أم صعقة من قاتلات ثمود ليس هذا بل فتى من اهلنا من نسل يعرب جدنا في قلبه الإيمان عزم صادق والساعدان تفوق بجهود عيناه كالصقر المحوم في الفضاء يرمي العدو بفاتك البارود يقزو وحيدا يمتطي ظهر الربا ويصيب حبات القلوب السود أصهيل خيل أم سئر ام غارة فتكت بجند يهود ام ريح صرصر في السماء هبوبها ام صعقة من قاتلات ثموات صحيح سهول قيل ام زئير اسود ام فتكت بجند يهود ام ريح صرصر في السماء هبوبها ام صعقة من قاتلات ثمود فديتك أنت منسوب إلى فرسانها أهل الفدا والجود كل الرصاص يصابهم في مقتل لم ينج منك من وراء سدود اضرب فديتك بل فداك جميعنا نحن الجلوس على دخال العود واهتف بقومك صاحت ولم تسمع جواب جنودي أصهيل خيل أم زئير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح في السماح هبوبها أم صعقة من قاتلات ذهودي رثاء